إذا كان جنف الليل أو أنصيتم فكفوا صديانكم فإن الشياطين تمتشروا حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا الله فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا الله وَكَمْ نَرَى أَنِيَةً فَنُذْكِرُ اسْمَ اللهِ وَلَوْ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهَا شَيْءًا وَأَصْفِئُ